وَلَكُرَّ أَخَاد إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إن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 مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُ رُكْمَ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَهُ عَارِضًا اسْتَقْبَلَ أَبْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ امْطِرْنَا بَلْ هُمُ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزن قوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكْنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَوْنَـا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا بِقِصَارِهِمْ وَلَا افِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَبِذٰلِكَ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ